ويجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائدون يبشرهم رفهم برحمة منه ورقوان وجنات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 أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستجدل قوما ضيركم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 إن تصبت حسنة تزخون وإن تصبت مصيبة يقول يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويترى لهم ومفرحون قل لا يصيبنا إلا ما الله أنا ومولى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 اننا معكم متربعون خذنا بكم فوق رغدها انذرها الجميع منكم لا يضل منكم كنتم قولنا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 قل أبي الله قل أبي الله تستهدئون لا تعتذروا قد كفرتم معتئنا لكم إن نعف عن ضائفة نعذب ضائفة بأن منضم نعذب ضائفة بأن منضم وَجَرَيَ لَهُمْ أَلَمُنَافِقُونَ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 ورسوله والله لا يهدل قوم الخاسقين فلح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وتجبو أن يجاهدوا بأموابهم وأن ذِي النُّونِ وَقَالَ نَادُوا رَبَّكُمْ يَكُفُّ فِي <تصفيق> النَّوْءِ قُلْ نَاؤُ مَا مَا لو كانوا يفرمون فليوحثوا قديمهم من يبقوا كثيرا جزاءهم بما كانوا يكتبون فإذ وجعت الله إلى طائفة منهم فبدأنا فاستآلوا كذل قبره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 الَمَعْمُونُ بِالنَّهْرِ وَجَاهِدُونَ رَسُولٍ أَعْذَابَكُمْ أَلْوُلُ الْقَوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَنَّا لَكُمْ عَلَى الْقَائِدِ وَقُبِعَهُمْ يَكُونُونَ عَلَى الْخَرَارِ وَقُبِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ لَا يَفْعَلُونَ لكن القصور والذين آمنوا وهم جاهدوا بأموالهم وأموالهم وراء جاهدوا بأموالهم وأموالهم لهم القيران وهناك لهم النطيحون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 ومن أهل المبيل المرضو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعرف بهم مرتين ثم نرتو إلى عذاب العظيم وآخرون اعترفوا بظلوبه فنقوا عملا صالحا وآخرته قالوا عمل خلون عملهم صابحوا وآخر سيلا واقرا الله اتسلم معين يكتب عليهم إن الله رحيم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 المؤمنون والسور تدون الى عالم الغيب والشهادة ربي بما كنتم كان ومن وافرون مجدون لنن في مجدون لا يَا <Sessizlik> يَا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 والله يشهر إنهم لكابرون لا تكون فيه أبدا مسجد أستثى على تقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه فيه رجال يحبون أن يتقذروا والله حفظ المطهرين أفمن أذرث دنيانا ولا تقوى من الله والإخوار الخير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 مَا في سبيل الله فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا يَنفَعُهَا إِلَّا نَذَرُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ فاستبشروا في حيث كل ذي بايعتم به وذلك هو الكفذ العظيم التائبون العابدون العابدون التائبون الواكعون الامر بالمعروف و النهي عن الحدود انه هو العاقبون المؤمنين ما كان آل النبي والرسل لما من اكن توخيل للمشركين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 ولا من أطلق في سبيل ولا يطلقون من ضحا ولا من أطلق في سبيل ولا يطلقون من ضحا يطلقوا الكبار ولا ينهلون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 <تصفيق> ثم لا يتوهون ونأهم يتذكرون وإذا ما أنزلت سورة وضعتهم إلى بعض أن يراثم من أحد ثم وَأَمَّا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من عزيز. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من انعمت بهم كريم على لكم حفيظ